والذين الذين امنوا وعملوا الصالحات و اوكسوا بوار ايناي محمد بهاتي صلى الله عليه وسلم عملت باش كريم جهدري خود تعالى كرين فردت خود تعالى بجه ايناي و اشتتت حرام داينا باش اذ اتت حرام داينا باش اذ اتت حرام اولئك اصحاب الجنه اف خلقي بحشدنا هم فيها خالدون هرو هردمينتيل